إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إذ إل اجتمعت الإنس والجن على أن مثل هذا القرآن لا يأشون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ فِيهَا لَهَا تَجْرِي أَوْ تُّطَ السَّم أَكَمَا زَعَسَ عَلَن كِتَفَن أَوْ تَأَّ بِلَّهِ وَمَنَاائكَةِ قَِيلَ أَوْ يَفُون لك فَيتُم مِن لَيَظُنُّونَ ان أَوْثَرَقَاتِ السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُطْبِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْفَوْقِ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. كُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا